بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر